فإن بغت إِحْدَاهُمَا على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إِلَى أَمْرِ الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين